من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أ فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل و فِيهِ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم 113-فيقول أين شركائي الذين كنتم, الذين كنتم تزعمون 114-ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا, فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إنما فاتحة ما إنما فاتحه لتنوب بالعصبة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.